وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَشْرَةِ إِنْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرْفَعُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَانْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِذْ إِيمَانُهُمْ إِن انه كان صديقا نذئ ان إذ قال ابي يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شئا يا ابي ان إِقْدِرْ جَاءَ أَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ عَصِيًّا يا ابتي ان يا خاف ان يمشك عرب من روح ما نفكون للشيطان وليا الا اراهب انت عن الها في يا ابراهيم اذا لم تنته ادعوا منك واحجوني ما لي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي هو اعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي واعتزلكم وما تعبدون من دون الله وادعو ربي عشاء لا افون بدعاء ربي شفيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من 113. ووهبنا له إشحاق ويعقوب 114. وكلا جعلنا نبيا 115. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا